بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحا لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح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 الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحسر ما ظننتم أن يخرجوا لَوْلَّنَّهُ أَنَّهُمْ مَّانَعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَلَّنُّوهُ أتاهم الله من حيث لم وقذف في قلوبهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الوعب فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ يُخْرِبُونَ في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاء الله رسوله يُسَاقُ إِلَى الله فإن الله شَدِيدُ الْقَضَاءِ وَهُوَ الَّذِي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 بِاسْمِ اللَّهِ وَلَا يُخْزِي الْفَاسِقِينَ فَبِاسْمِ اللَّهِ وَلَا يُخْزِي الْإِنْسَانَ وَمَا أَنْفَسَ سبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم واليطان فخذوه وما لهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم هوة فخذوه وما لهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله الله إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب للفقراء المهادرين الذين No mm -hmm. يا الذين آمنوا تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين تبوأوا الدار كَانَ نَبِيُّهُمْ خَاصَّةً وَعَلَى أَهْلِ قُرْيَتِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا وَنْ يُوقَ سُحْحَ نَفْسِهِ فأولئك هم هُمُ Mm. -hmm. تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَأَوْنَ من تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لا إن أخرجتم لا معكم يقولون لا نخرج ما معكم، لئن أخرجتم لا نخرج ما معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لئن أحدا أبدا وإن قتلتم لَنَصُرَنَكُمْ وَلَهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أَخْرِجُ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُ وَلَئِن قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَأُولَئِكَ لَنُبَلِّوَنَّ الْمُؤْمِنِينَ أوريهم من الله لئلئن أشد وحدا في سجون الله ذلك بأنهم قوم لا يفقرون. لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء ذذر Let mm -hmm. الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنهر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونَ كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم فاسقون. هؤلاء هم هول الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. لا يستوي اصحاب جنة هم الفائزون, هم الفائزون أصحار الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن ذهب للرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. لو أن ذنها لم قا لا على ذبل للرأيته خاشعاً متصدعاً. الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله الذي